رمضان يا تاج السنه يا م ن ح ا ت الرب ا ل ل ه ف ر ها قد اتيت مباراكا ف م ن أ ت دنيانا حوب حمل السلاح مجاهيد طلقاته تشفي الصدور الليل مر م ر ا ب ي ط ا متمنيا جرحا يا حمل السلاح م ج ا ه د طلقاته تشفي ا ل ص د ر الليل مر مرابيضا متمنيا جرحا يفوق رمضان يا تاج السنه يا منحات الرب الغافر ها قد اتيت مباركا فملئت أتى دنيانا حوب لا تستاوي سبل الغاده وسبينوا ربي في النوش من جدى في طلب ا ل ع و ل ى حاز المكارم ا والوجود We'll e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 حمل السلاح مجاهيد طلقاته تشفي ا ل ص د ر الليل مر م ر ا ب ي ط ا متمنيا جرحا يا ف و ر رمضان ي تاجسانه يا تاج منحه الرب الغافر ها قد ا ت ي م ب ا ر ك ا فملات دنيانا حوب